صرفنا إليك نفرا من الجن يستمع هنا الغذور اصدق الي ما بين يديك اهدي الى الحق يهدي الى الحق الى وإلى طريق مستقيم يا طمنا يا قورمنا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغنم بكم يغفر لكم بال معذا من أليم ومن لا يجبدار الله ف ليس منركزيا في الله ف ليس بمجززيا في الأض و ليسسلام خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بطادر على أن يحيي الموتى بلى أنه على كل شيء ضدير ويوم يورط الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق كما صبره العزم من الرسل ولا تستعجل له كأنه يوم يرون